من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره إلا من أكرهها وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب فعليهم غضب من الله ولهم عذاب